الحمد لله الحمد لله له جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرا أما بعد فيا عباد الله إن الحوادث الكونية في كل جهة لها مسارها في تحديد من بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير فمن زلازل مهلكة إلى فيضانات مغرقة إلى أمراض قاتلة إلى تسليط بعض البشر على بعض إلى تلك الحشرات والدواب المُتلِفة للحصاد المُدمِّرة للاقتِصاد هذه عباد الله بعض جنود الواحد القهار وما يعلم جنود ربك إلا هو إن كل صنف من الخلق يقال لهم جند على ولله جنود السماوات والأرض يستعملهم سبحانه لتنفيذ أمره ويسلطهم على من يشاء بيده الملك وهو على كل شيء قدير عباد الله جند الله لا يمكن حصرهم لا يمكن حصرهم وعددهم بل كل ما يدب في الأرض وما يخرج منها وما يعرج إلى السماء وما ينزل منها مما عرفناه وما لا نعرفه فهم جُندٌ لله، يُسلِّطُهم الله على من يشاءُ لمن يشاء، ويمنعُهم عن من يشاء ربما يُلقِي البشرُ لأمرٍ بسيطٍ بالاً، ولا يُعيرُونه اهتمامًا بسببِه يكونُ هلاكُهم ودمارُهم، ربما, ربما تهدِمُ السدَّ المنيعَ فأرةٌ جزاء ما, اقترفت جزاء ما اقترفت أيديهم وما كان الله ليظلمهم ولكن أنفسهم كانوا يظلمون لو استعرضنا عباد الله بعض جنود الله التي أرسلها الله لدحر أعدائه أو نصرة أوليائه لوجدنا منها العظيم والمحتقر ولوجدنا منها الشريف والوضيع ولكنها تبقى جند الله ولكنها تبقى جند لله سبحانه وتعالى تقتضي حكمته إرسالها لمن يشاء وعلى من يشاء فقد تقتضي حكمته سبحانه أن يرسل من جنده جندا عظما لرفعة المنصور ومحق الظالم وقد تشاء إرادته سبحانه أن يرسل جندا من جنده محتقرا لبيان ظلة ذلك المستكبر وهوانه على الجبار المتكبر فليس له ليس له أيباد ليس له إلا أيباد إلا بأحقر مخلوق أو أدنى حشرة حتى يعلم البشر حتى يعلم البشر هوانه وضعفه وقلة حيلته، حتى يعلم البشر هوانه وضعفه وقلة حيلته في إبادته بأضعف خليقته. لقد أعز الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بجند من جنوده، وهم الملائكة المقربون. بياناً لشرفه على الله ومحقّل الكفر يوم الفرقان لقد استغاث المؤمنون ربهم فأغاثهم سبحانه بالملائكة المسوّمين المسلّحين يحصدون الكفار حصداء أما نمرود ذلك الرجل الذي ملك الأرض بأجمعها ولكنه تكبر وتغطرس فليس كفأً أن يقتل بجند من الملائكة مسومين أو جندًا من الملائكة مرسلين لا هو أهون على الله من ذلك فأهلكه الله بجند من جنده أضعف حشرة وأهونها ألا وهي البعوضة ليبين للبشر ضعفهم أمام أدنى خليقته سبحانه وتعالى فكيف أمام قدرته جل جلاله لقد بين لنا القرآن العظيم بعض من جنود الله سبحانه وتعالى فالملاك من أعظم جنوده سبحانه وتقدس فهم أعظم جنوده وأكثرهم عددًا لا يحصيهم إلا الله. يكفيك أن تعرف كثرة عددهم أن الملائكة يدخلون البيت المعمور سبعين ألفا كل يوم سبعين ألفا كل يوم لا يرجعون إلى يوم القيامة. إنها العظمة إنها الكثرة هؤلاء الملائكة. أرسلهم الله يوم بدرين، يوم الفرقان، ويوم أوحد في كلا المعركتين كانوا يقاتلون وينافحون عن المسلمين. أما في غزوة الأحزاب فأرسل الله من جنده الريح وجنودا لم يره المسلمون ألا وهم لكنهم لم يقاتلوا لكنهم الزلزل المشركين وألقوا الرُعب في قلوبهم هؤلاء الملائكة كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة لأوليائه وتقوية لقلوب المؤمنين ورعب لقلوب المشركين من جنود الله سبحانه وتعالى المجاهدون الصادقون الذين يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى لا لحظوظ نفس أو لنيل شرف هؤلاء تكفّل الله بنصرتهم ورفعتهم وإن جندنا لهم الغالبون هؤلاء الجنود المجاهدون جعل الله لهم الرفعة في الدنيا والآخرة وجعل رزقهم تحت ظل رماحهم. وجعل أجرهم مُضاعفًا في الحياة والممات ذلك لأنهم بذلوا نفوسهم رخيصةً في سبيل الله وهم باقون في الجهاد والجهاد باقٍ إلى يوم القيامة عن عبد الله بن حوالة قال قال صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودًا مجنَّدَة جند بالشام وجُندٌ باليمن وجند بالعراق قال ابن حوالة خِر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده فأما إن أبيتم فعليكم بيمنيكم واسقوا من غدوركم فإن الله توكل بالشام وأهله من جنود الله سبحانه وتعالى الريح ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين هذه الريح كما أرسلها الله على قوم هود أرسلها الله على الأحزاب في غزوة الخندق ولكنها مختلفة عاد أهلكوا بالدبور وهي ريح باردة شديدة مدمرة من الشمال أما الأحزاب فأرسل الله عليهم ريح الصبا وهي ريح ليست بالشديدة القوية وتأتي من الجنوب ولكن الله نصر نبيه بها قال صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور لقد علم الله رأفة رسوله صلى الله عليه وسلم بقومه فأرسل عليهم ريح الصبا أجلتهم عن أماكنهم ولم تقتلهم فكانوا جنود الإسلام فيما بعد من جند الله تلك الصيحة التي أهلك الله بها قوم صالح وقوم شعيب صيحةٌ ورجفةٌ صيح بها فماتوا وهلكوا صيحةٌ من السماء أو صاحبهم جبريل فتقطعت قلوبهم ورجفت الأرض من تحتهم ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في لحظةٍ واحدة فأصبحوا في دارهم جاثمين من جند الله الحجارة من السماء فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد هذه الحجارة من سجيل أرسلها الله على أصحاب الفيل الذين قدموا لهدم الكعبة المشرفة فأرسلت عليهم تلك الحجارة يحملها جند آخر من عند الله، ألا وهي الطير الأبابيل، جماعات كثيرة متفرقة، يتبع بعضها بعضاً، يتبع بعضها يتبع بعضها بعضا فأمطرتهم بالحجارة التي جعلتهم كالزرع الذي عاثت فيه الدواب فساداً، من جنود الله ذلك المطر المنهمر من السماء. والمتفجر من الأرض هذا المطر أهلك الله به قوم نوح حين بغه وتجبره وأنزله الله سبحانه وتعالى جند من جنده تطهيرا وتثبيت للمؤمنين في يوم بدر فثبت الأرض فثبت الأرض وتطهر منه المسلمون وأذهب عنهم به وساوس الشيطان التي أحزنتهم من إصباحهم مُجنِبين على غير ما فأذهب الله ذلك من قلوبهم بذلك الغيث فربط على قلوبهم وثبَّت بذلك أقدامهم من جُند الله إغراق الأمم كما أغرق قوم نوح وأغرق فرعون وجُنده بالطوفان أو في البحر وذلك جزاء المكذبين وكما يحصل. وكما يحصل من الفيضانات في هذه العصور الحاضرة من جند الله عباد الله ذلك الخوف وذلك الهلع الذي يأخذ بمجامع النفوس ويقذفه الله في قلوب الكافرين المعاندين فتحاصرهم المخاوف من كل جانب فينهزمون نفسيا فلا يستطيعون الصمود ولا يستطيعون الهرب بل يظلوا بل يظلوا بل يظلوا واجمين في في أماكنهم في وجوه المسلمين في أمام المسلمين فقد ألقى الله الرعب عليهم في أحد ففرحوا بذلك الانتصار المشوب بالهزيمة وألقاه عليهم في الأحزاب ففروا هاربين ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم نصرته بالرعب. وهذا لم يعط نبي قبله ينصر صلى الله عليه وسلم بالرعب مسافة شهر ومسيرة شهر كامل ولعل جنده الصادقين من هذا السلاح نصيب بمقابل ذلك الرعب الذي يقذف في قلوب الأعداء هناك النعاس هناك النعاس جند من جند الله يثبت الله به الذين آمنوا وأمنة منه لأوليائه إذ يغشيكم النعاس أمنة منه فتطمئن به نفوس المؤمنين في خضم الحرب والقل والقلوب تتقطع والرؤوس تقطف ينزل ذلك النعاس في خضم الحرب التي هي موضع الهم والاهتمام هذا النعاس. جند من جنود الله لتثبيت المؤمنين في يوم بدر ويوم أحد وهو لجنده الصادقين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولله جنود السماوات والأرض والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم وإياكم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 بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير له الأمر وإليه يرجع الأمر كله وهو على كل شيء وكيل أشهد أن لا إله إلا هو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله لما كان فرعون من أشد الناس استكباراً وعلواً وتجبراً في الأرض عذبه الله وقومه في الحياة الدنيا فأرسل عليه وقومه تلك الآيات المفصلات والجنود المدمرات ليريه ضعفه وقلة حيلته حين مدّ حين مدع الألوهية ويثبت له سبحانه نبوة موسى وهرعون عليهم السلام، ولكنه الظلم والعناد والاستبداد حتى الهلاك والمحق في عرض البحر. تلك الآيات هي من جند الله، فقد أرسل الله عليهم الطوفان، وهو المطر الشديد أو الموت الشديد. أمر من الله طاف بهم من مطر شديد غط الأرض وموت كثير وأرسل الله عليهم الجراد فأكل عشب مصر وثمار وتمارها وزروعها حشرات ولكنها جند لا يستطيع البشر صده وأقل من ذلك القمل عم الأرض وأتا على الناس والبهائم فنغص على الإنسان عيشه لكثرته وانتشاره ثم تسلطت عليهم الضفادع المستقذرة فامتلأت منها البيوت تثب في طعامهم وتطفئ نيرانهم وأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دمًا لا يسقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا كان دمًا عبيطًا تلك الآيات أيات مفصلات لا يشك عاقل على أنها علامات على ظلمهم ودلالات على نقمة الله إنها عباد الله جنود الله التي يرسلها على من يشاء انتقاما من الجاحدين الظالمين ونصرة ورفعة للمؤمنين وكم رأينا في العصر الحاضر من جنود الله التي أرسلها الله على عباده من جراد وسوس وفياضانات ورياح وعاصير وزلازل وحرائق وكم تعجب الناس أن تنقلب النعمة إلى نقمة كما حصل في إستراليا قبل سنوات عدة حينما تكاثرت الأرانب الوديعة بأعداد مذهلة فخربت المزارع وأفسدت الحقول وبذلوا في ذلك أموالا طائلة لمكافحتها، وكما حصل قبل سنوات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل من أسراب من أسراب كثيرة للطيور والحمام تسببت في إسقاط طائرات عدة هذه الأمراض التي طافت بنا هذه الأمطار التي طافت بنا نعم. نسأل الله أن يجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب إن المؤمن المتيقن إن المؤمن اليقظ يخاف ولكنه يرجو يخاف أن تكون هذه عذابا حينما قطعت السبل وأفسدت الخدمات ولكنه يرجو ربه ويجأر إليه ويتوب ويأوب ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الغيث الذي نزل صيبا نافعا وما يعلم جنود ربك إلا هو وربك عليم حكيم وهو على كل شيء قدير وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لا تعذبنا بما كسبت أيدينا واغفر لنا إنك غفور رحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد ابن الله اللهم صل عليه صلاة دائمة ما دام الليل والنهار وصل عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فتوفنا شهداء على ملته، وسقنا من حوضه، وأنلنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أخذل من خذل الدين. اللهم أخذل من خذل الدين. اللهم أخذل من خذل الدين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم إهدي ولات أمورنا وولات أمور المسلمين عامة واجعلهم رحمة لرعاياهم وأقِم بهم الدين وانصر بهم السنن يا رب العالمين اللهم اجعلهم رحمة لرعاياهم اللهم مولي أمر من أمور المسلمين فشق فرفق بهم، فاللهم فرفق به، وموّلي أمر من أمورهم، فشق عليهم، اللهم فشقق عليه يا رب العالمين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من ذرياتنا وأزواجنا قرأت أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله